سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا ذا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم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 ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالب في النار وسقوا ماء حبيما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك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 فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَد جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ مَكْرُوهُ فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِي وَاسْتَغْفِرْنِنِنِي بِكَوَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَتْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا نُزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَدُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي علي من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن أَن أنت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 ولو نشأ لرأناكم فلا عرفتم بصيباهم ولا تعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولا نبئنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبذ وأخباركم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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تغبطوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا ان سبيل الله فهم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهموا تدنوا الى السلم وان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 أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم الفقراء